القرآن الكريم القاري الشيخ عبد الحميد من قرية الفرفرية الطنوز هطاي يتلو ما تيسر من القرآن الكريم من سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يقنت منكن لله ورسوله ورسوله عمل صالحا نؤتي وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْدًا يا أجرا مرتين وأعتدنا وأعتدنا لها كريم. <تضم Statista> <بسخن> يا <متصفيق> نساء النبي لستنك أحد <مش> من النساء <أون try Undga> <متصفيق> من النساء دَائِنٌ مَثَلًا تَخْبَأُ مَبِ الْقَوْلِ فَيَطْمَ فَيَطْمَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مرض وقلنا قولا معروفا وقلنا في بيوتك إن ولا تبر رجل تبر الجاهلية، وقرن في بيوتكم، ولا تبرج، لا تبرج الجاهلية. Alola ve kına لكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذكرنا ما يدخل فِي بيوتكن من آيات الله وَالْحِكْمَةِ <تصفيق> السلام عليكم. عليكم السلام. Lawe. Lawe. İnna kan İnna Qanıttır. Ve Qanıttır. Ve والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصدقات Sa'imin ve Sa'imat ve Al-Hafizin, Al-Hafizin kثير olun ve ma كان لمؤمن و لا مؤمنة لا ظلم مبينا وإذ تقول الذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله ولا تخفي في, في نفسك ما الله نديه Ma Allahu bideki ve teḫşanas, Allahu hakku an teḫşah, fəlim وجنّك ها لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعي İsa kıldı minhun. İsa kıldı لَهُ مِنْ قَبْل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَا um ve kafâ bilâhi hasib ma ki urun kana قسم <تصفيق> بكرة ياكم من ظلمات إلى